ويساعدوا يا ابن عزيز محيو رات محيو راتي بابوا بأجايحي في صفة امام رسول الله صلى الله عليه الصلاة والرسول له والبديسة المام تاجيك وبيه قال حدثني محمد الامثماء العلزي ابو بوصر في يدي سليلا قال حدثني عبد رحال مهدي صاحب الشافعي قَالَ حَدَّثَنَا اسرائيل عربي قال عبد الله بن يزيد عن بران نعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وفد ايضا اقدم مجعه ماوصى خاله يقول لك قال ووضع كفه تعود تحت وقال عليه ربي ربي يوقري إقائل علي عذابك على أمكاني يوم ماري السبعة وفي ذاتك أبو بلالاتو فهر ريسو حديثة وصيح ويان ترمي لو صور حمي وكذلك لو لي أرمام أحمد في مسنده وكذلك للسائف في, في حمل اليوم والليله وكذلك لو حصور حمي ابن حجر حج العصبالان في فرق البان وكذلك أريمان بخاري في الأبل المفرد وكذلك أبو الشيخ الأطلاق النبي على كل حال حديث صحيح الصحيح ويغن الماضح وشاكل ما عند تقريده في المسلم بإمام أحمد وكذلك هو يا شيخ الأطلاق رحمه الله تعالى في مختصف الشمائل وفي سلسلة الصحيحة على كل حال حديث صحيح حديث يا سنباك أباك وعلى سنا وجهك الله حسيك كما ذكرها لطيف خان يا رب قل لي عزادك يوم سبع عبادك وفي قال حدثنا المحيل الغيلان قال حدثنا عمرو الزاه من همام السمعاني قال اخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عبيره الضعيفي عن ثليفه اليماني عن خريفة الإنان قلت في ركالة من إليهم غفورة صلى الله عليه وسلم إذا أردت إلى أسلاث قفشيسك قلت في رجل إذا الله ما اللعلم باسمك مجعاية أموتك قد بني أواحياء وكُلنا وراناياه وإذا استيقال برقو الصوت باريبانك قلت في رجل الحمد لله لأهما يصير أنه لأهما أحيانا منه إليه بعدما أمات رأيت أنه وما يشجب بعدما أمات رأيت أنه مجريك جب إليه ريو شرعت من الحق الوضع و ريو شرعت سبحانه وتعالى الله يتوفى لعنفسه حين موتها و التي لم تمثق منها و يمسك التي قبع ريو الموت و يرسل الى جنب في سبحانه وتعالى حديث و صيح بخار و صوره و كذلك اجابه حصور غني أبو داود و كذلك ابن في صوره مساء كذلك مصلم في حديث هو حديث صحيح سيقعه وديه قال حدثنا قطعة مسعيد قال حدثنا مفضل بن فضال عن عقليل أراه وحنما يابو يا ابو يلعني الزهرين مفضل بن فضال وغفرية وحنما ليه يا عقليل كسئله كورغي الزهرين وقال عقليل يا عقليل باكنا عقيل و منك كور غير يزوري يا عقيل و عقيل بن عبي طارب و جعفر بن عبي طارب يا حريق بن عبي طارب و ريحيل كون إسلامي و الله أصدر يسعوه سحالي يا بني عقيل حدثنا ويه عن عنوى التجنسيون بكور عن عيشة رضي الله عنها قالوا حيث ركوانا رسول الله رسول الله رسولك الله رسولك صلى الله عليه وسلم إلى آوى مرحوط خضر إلى ثلاثة وشي سكن الليلة هذين وكل و كل مجنة كفين ونفص فيهما وكتف جري وقرأ فيهما وكو أخدي جري وقل هو الله أحد وقل أعوذ من رب الفلس وقل أعوذ من الناس هم مصحبين وكم مسيح جري وما استطاعين تؤوظون من جسدي جرخيسة يبدأ بيهما وكم يؤكد الله وكم يؤكد الله رأسه من الحيثة ووجه يود بديك اليوم أكبر الحنصى قادر من جسد الجنفيسة يصنع الظارة كأنيتا وحسنين جنيه ثلاثة برغاة يصبح جيره حديث كاسي وعديث صحيح أبقاري أصور هني في الفضاء القرآن خاصة في صيحي صنع في جامعه أبو الدعو في صنائيه ابن في صنائيه أخرج في مسمده النسائي في اليوم والليل حديث يا حديث صحيحة لكن انت الزياني وثلاثة مرغات انت اسمه يقال قول كهبه اللا فيها الله صوته وقعه منه صلى الله عليه وسلم قل يسكف دساسه ربنا وقل قل الله يقول اهوه ربنا الفلغ يقول اهوه ربنا الله انتو كتفه ومنحك صلى الله عليه وسلم وانجرش سيقال قعبها فهو من قول ابرجري هذا امر وابعه مصدح يقول انه صلى الله عليه وسلم حتى لما رصد حاب وكتس الجنة وحيه يانا اللهم استحان يحيق عميسا ويسول المرنجة ونقل صلى الله عليه وسلم حديثه مرحب كحامل بردالة وعلى بخارج وكل سنوية بخارج وإنه يقوله يحكى عن الإسلام مجد في إسلام فيها وإسلام تعالى دار دار نفسهم يقولوا يا ايوب ما فخاروها كذا من دار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي ابو رحان المهدي وهو شافعي سيدا ابو من عبد الرحمن حدثنا صفيان صفيان بن يحل quray muslim ba leedahay abdul ah muabbas waxa uu qoray hijrada uu qoray kay taasan iyo shan markii abbas oo xorahay nabiyaya rasul sallallahu alayhi wasallam ugu saar hata nafqilow xubiruhu hada xuratiiimaa ugu wa kana wa xana nisaala wa leeyse ila ma marxu saaxan mafaxa u xubuu xurindey wa saaxu dilaal aan daawiyeen faaazana marqaasoway siiye allahu akbar bis salaati sadaabuhu biisi wa kaanu u isawii wa salaawti qaday walan yadoo baa marayseexo fana adbees taarax xubay u badiyaa ka leeytu ee riyaadu ibi salaadi ayuu waxa weeyaan u aqbaye salaado 30 subax la hayso kadib oo dadku uu kacay oo uu tukeynaa weeseesan weesana waxa iskuul qofaa buu saaxo hawaysayso hadawaysada meelaha wax bulsho miswaama dhinna hadaf wa mas'alatu khilafiyatu حدث ما شاء الله لا ينسى يويا. لذلك وحنا نحيي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أول يسيء ووحيد. الله عز وجل. أنسو كبر إن عيني التمام ولا يناب قلبي. لو سألت مسعود عيسو كبيري عيسو عنده. إيش شيء ويسى حتى لا تجي قلبي مصححه. بس أنا من سألته عجبته ويا الفرصة وعجبته. النبي ومرسل وحول صاحب رأسي ما هي؟ يا صاحب رأسي ما هي؟ من صلى الله عليه وسلم. فلا تلقي إنسو تخري. أربعة واحد على من وعليه سلامة والسلام. وحذو التعنيس غير صحيح. كذبنا وير وير خوري. إن درس يا صلى الله عليه وسلم. ما من شنو خاصه لكن امبيه ما امبيه شنو معيلاده سلامان ولا يران قلبي ليس اصلا امبيه عنده وا سوا تحل شيء بلور سوجيده وعقله كبل زوليه عبد الله كان هذا كان زول ورسني جدا الشيخ يا حبيبي اقعد بمقار يوصل مع صور الولخه ما لا ذلك لو في في زول دي عليه فما روى الجعفري فضل ينسقه. سمعي. فالحوار في سالع كسر المصالح والجليس. وبيقال حدثنا إسحاق بن قال أن سالي. قال حدثنا عفان بن مسلم. عفان بن مسلم قال حدثنا حماد المصلمة أن فابس من البوناري. أنا إسقريف ربي الله صلى الله عليه وسلم كانوا عداوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لا إله الذي الله صنعنا نقوله وصفنا ولا نوصفنا ونصابه ماي وعوانا نصابه ماي أو كفارا نوصف النريط أو عوانا نصابه ماي أو غير فكل النساء من منبع الله كافية لا يقص النريط يجري ولا مأوى عصابة من صو صو النساء صو يجري حديثه حديث صحيح بارف صحيح مسلم يقصه النساء وصاروا في عمل يوم والليلة أحمد في مصنه حديث وحديث صحيح حديث ثابت عميدا على كل حال وحللا بس أنا يوفي الفاء بعده وحل آخره لا ومرقه بل في ساحني يوم لكن إيه ربار من الله كافيا ولا مويه إنك فلمن يجتوه إلى ما إنك فلمن سبحانه وتعالى وإنك فلمن يع إلى عينك خد قوي إلى عين إلى عين مرق سو سبحانه وتعالى اوه اكتب بغم منك ان الله لا يغير ما بطوله حتى يغير ما بأفسي ويودي قال حدثنا الحسيني محمد الحريري قال حدثنا صريا بن حرب الله لحدثنا الحمال المصرمى الحمير عن بطر ابن عبدالله المزري عن عبدالله مرباح انا بيقاتاته بيقاتات العزاري ويقات قالوا فوقد لها بلاوه قال ما ساهم قال اي صلى الله عليه وسلم كان اخوا اذا عرض امرك دغه الليل الهيم ودغع وحيث يحضر على ثقل يمري بحيث مثل سنن وحيث صلى الله عليه وسلم واذا عرض امرك دغه قوب الصبح صبحا قبل نصو وحتاج صلى الله عليه وسلم اا ضبنكيس ووضع رأسه المجد حيث يؤيدني على كثي كثي سدوشيس بسأله البراكتكاء وعندما يؤدها هده حيث واي بسأله عدت من صباح وعيه صلى الله عليه وسلم حدي البرد دي كسوة طاف صلاعات دي الصباحة إلا تترى هذا هو دورية ونبو سنجد هنا حقا من الفؤية رسيحان دي نبو صلى الله عليه وسلم حدي البرد كهتوصي ووقت الصلح ينقل نويه حبي ودرو أو يا جوراك الجمال ودرو عاليسوس ساحن دري وراو ساحن ميريسوس ساحن لكن حبي الصبح عير وقار صبح الصبح ويدجان بعدين كان توس ساحر آه انتيج اللي يجي يتكسر لك لا يساقع ماو تيجي ساق الصبح جريج له فرح ساق الصبح جريج بعدين كان ضايد تطلع عيسو يا المرة حالي متلات كان يساقع ماو مارسها لا هذا دو يسمينه يسمونه يهيل لا هذا يكشف أو يفسر عنه قرأت شابط بالجبرتين على بيت سيدنا وده فهمي فصل بس يحنا يسمرخ هيئة في الوادي واجي واجي برج السبيلة نحن ونجلس هاي وهو برضه يصوت معه لو كذب راح يحاول يعض واحد أوشبر راح يحاول يواجهي سامو خماني سامو واطلع مرة بعدين جالس وصلحني يا رجلا الكف وصار يصلي صلي يا كذب وحاول ينتبه وصار يقمني يا فهم بفكر يمين شلون فهم واجي أنا وهي الحديث صحيح ومسلم في صحيح البخاري و صحيح مسلم و في صحيح الاحمد و مسلمه ومحباه في صحيح الحاكم و عبد الله في المستدرك على صحيح الاحديث صحيحه قال ما جاء في في غزوه تبيمه صلى الله عليه وسلم يابن النوفي و الله قال حدثنا بشر قال قال حدثنا ابو وضح إنه pues عبد الله أن يشكر أبو عوانا عزياد معراقة عبد الله عنه وعلى أحياني بل الله رب صلى الله عليه وسلم حتى انتفق الله أنقض ديانه وليس بجمعه فقال إلا لو حالوه إليه من هذا والحال قد غفر الله إلى الكتب دعات زمدك زمدك غدية غدية ما تقدّو من ذنبك ذنبك يوحي على ربنا اليومات أخرى يوحي جبعي فلا كون ميارا غدوى عز غدوشا كون ميارا كسورية وعدينا هذا ذنبك يوحي كين جبعا ما يكفي حدوى الالهي كسورية ميارا حين أي نبي صلى الله عليه وسلم قمنا به ساتر سوء التاريخ أي نبي صلى الله عليه وسلم قل لاعظ للجهود يدوى الحقوق صلى الله عليه وسلم وعلى بارك بارك وعنده تنشي في مهيئة جدينة قبل أن ينوحوا صلع جدينة كل غيرية وعلى باركة صحيحة ياسوكة كل غيرية باركة بحيث ما لديك ابنون سيدنا الرواهي بحيث هي هيئة ما يجهد كل من يصور الحمايان هي المفصوية والفصوية والفصوية وبيه قال من حرية قال اخبروا افضل من موسى المحاول على عربي هريني صلى الله عليه وسلم قال وحرك يا رسول الله وحرك رسوله يصلي في سبب حتى ترني إلى جيد الله عرب قد لا يرسى قمدت قالوا يسير فغير له وحركوا يرسف عن هذا وصلى الله وسلم قالوا الحال الله والحال قد جاءت الكلين وضمعنا له وحيوري عما الله تعالى فيما تقدم من جنب فين فين فين قالوا فورا فلا كل يا راي المعظم الضيف قرني دا ك سودانيا ودي رايد مضافه سكه امانه الى كشغليه اديس في صحيح البخاري كذلك واحد صور في صبح البالي فذكر يبوحويان كيده المسلم الى في حديث في مسلمه حديثه هذا على الصلاه في صبح البالي عطس قصا و قال حدثنا عيسى بن عثمان مار بن عيسى ابن عبد الرحمن الغالي الله اكبر قال حدثنا عمي ابي الخيه و ابي يحيى ابن عيسى الغالي او اعطف مخوره ايها الادات يا ورهمي عيسى ابن عثمان با ورني عيسى نفسه قرنيا وحاي ورهمي ادهرتي ادهرتي ما هو ايو و بن عيسى يحيى عثمان حفص ولا لا الله يصف الله مش أعمش بمن هو سرنا من نيران سلام يا صالح صالح صالح علي سر الله صلى الله كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في kuwa kale waraalaha ayaa caadada iyo waa la lawo la simayay wuxuu wa la quriyaa kagu bal waakeen ti waxuu galay rosoob dhega oo la siirro si xamul waxa weeyaan wakaas oo weeyaan la walowgeen qanaal xeer siiyaa suuqa dadaha ugu daro balay gaar وأعود بفتحة لا شك ويحجر عندما سعى الورق يقوم الليلة برفي سائد لي حتى تنتفخ قدماه اللي مجلس الجمهور الله عبدالله عاني فيقال له يحلقوه رجل تفعل هيا سواء بحاوة وانسا صح وقال الله إلا أخوته مدافر لك عليك أن لا تقدم رمر من زندك زند الجمهور وما تاخره حين البعيد قالوا هنا ثلاثون ميانا عندما داشتون هناك وحديث هو في سننه وكذلك و حديث صحيح البخ مسلم كل دعاء هو واضح وانا كان موسى قال حدثنا محير البشرد قال حدثنا محير بن جعفر بن وندره و رجس على فنج قال حدثنا سوساء ابن ربان حدث لاحظة علي على سبيلتي القليل رسالة عاشت رضي الله عنه وارضي عاشت يقببها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل عمي قلت وانجري فقال محيطني كان وفوحا ينام في صوح وعول الليل عليك وفي سنب موسيح صلى الله عليه وسلم ثم يقوم هو إسلام جلي كان من السحر وقف owtarowti igree sahura dinaasiga la hadbo wa waqtiga la seefta sahura dinaasiga la seefta lugayra waxa la xilay la seefta فإذا كان له حاجة الضغط يوصل لمتهي أو إلتي سأرغب جماعي معاملية وحاسنه يحكي نبي وحاسن صلى الله عليه وسلم بتو أرما بيان إلتي يحاسنه شقيق أو أنجيله تنفي شقيق بن جلالة صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في جعل الجرمه هذه الله أفاد عليه وخشوا يجرؤوا دشيا ثم يلقيا بيا بيا بخشوا يجرؤوا. ياللذي كمن زرادا راح فا باوليس يجلس صلى الله عليه وسلم وآخر دعاء الصلاة صادم حضرة. أصل الله على البرير يأخذ دعاء البرير لكن تقول في دعائه حطوا حويلة طلعة تأجيلنا تطعى حطوا عور وحويلة صلاة الصبح شمس وسط طوال قشانتي لحدي طو داري وحدي سجدي سجاتي طوال فضي طاقة خاص طنطاع طالب سهيل بس أنا بلاده، <تصفيق> ودو حوي يهديك فيها كثير من سلسلة الناس وقد لا إلا ما فر صاع، ها وين المريان؟ كل ده وقف صاع وحط صاع وليش؟ يجي بس كحن يوصي عن طاعتنا، الله يعين ما الله اسمه لا تصدق حصلني فضاض ولم شو ما الله، ما لكي لا بيجوا صعيب عليهم، بس الحرارة سهلة. هدي الهرم كجني قرآء دوس سجى بالسماضة سبحان الله في سبحان كله السجى كات. ولا سهل. هدي لكن إبنه سجى كمسجى. هبدأ التصريحات تبدأ السعادة سورة سجى تقولي سلمة. سورة سلمة. لا بيجوا مصاري حياته سهل. هدي كل واحد يعني. سعادة سبحان الله في كذا بيجوا بالدسات سوق فاطي يالله يسلم. بس أنا waxa ay dhihi kooda waxa doonayaa in aan wax ka weynaan maro suux waxaan laga dhaafayaa uba doono waxa weeyay xariir huguug saxalbaa noqon waxa dhaafayaa ka dhaafay waa quluu salaatima quraan kisa ala wasxu ku salaatima ma maqsan hadii uubi qaar u soo xaaaday intaas waa ويا احا وحدثنا اصحاب بن موسى اليساري قال حدثنا معن النرج ام مبخره سليمان عن قريه ام عباس قريه ممن ابنه وصل لي ذكروا عن ابو عباس انه ازلون أصبره خريبه ورغوية خريبه ورغوية على الفعادة لكن المعيسة هذه السنة تسمى هنا من العالي والناجد عندما لا يسعد له في حل حول البيبورية والسبرسان المصطلح خلابين المسيين يقولون وبحيا وكل ما قال يجاله أراه ضده ذات الله طيب الغلابية ونظرة عندما إسناد العالي والناجد حتى حاجة وفعلها فإنكرا سنة عالي كلاب هو قراءة سقف قطير كردي مالك لبعة بخرمة صدحه قراءة صلة مع بعضهم سوشا الله كم دبرنا من شين قرية مرخة كدبرنا من شين قرية صار موسى معه وفي صاده مالك بخرمة قطير عن مع بعض سوين لحمة كدبروا لح قراءة صم قراءة عالي وأنه باته برهي عند مينونته مينونة على الشيلة برهي وهي المينونة خالة وحدبي واحد أنه العباس باتهو حلوث ويدي عند مينونة مينونة على وهي المينونة برهي ولا وحدبي واحد آه قال الواقر فا اتجعت وحركفتت يا حياتي عرضاً ويساعدتي عرض بركنة ويدلا كذلك ويقفتت آه ببلد وقد جعل رسول الله عليه وسلم في طورة يأتي أكاده فالله رسول الله عليه وسلم حتى يتصف في النيل. لا يجيس لبرمه او سقرين اللحنة أي حيث الأباسب أو قامل له بقليلة أما إياه كلبارك وحفار أو بعضه الله عليه وسلم الصحيح waa xaal soo galay degiga oo asbaar xaloo gulbariyaa oo soo qaxay iyo degiga oo sheedanka baniga ay saaga doso sabab hal kuu heliibay bulsho oo sheedanka gurti gelis iyo soo qorto kuma qadal asraha asbaal ayatu al يا halay uumar iyo saadirow iyo raadow oo الله alama taslihuna laa gaaro alaasa waxa nabi geelay sallallahu alayhi wasallam subhanahu wa ta'ala shalli qurbad misinta ya xaqiiqay qurbadkee xalay soo jira haddii nagmudas jeer kaadna soo gaaray soo saba jeer kaadna soo gaal qurbadkee xalay waxan soo baan laga soo jiraa noo ka arkay in foo laga siibo faanta oo baa xalay jiraa إلا يجب عليها لأيس بدل قرد الدنيا أيها إلا سنين قردهم على الله بإلا سولى سول الله فبالك سوء وإن طلبوا سوء حين لأسولى الله فطوبعه ويسيسي منها قردة حقيسة ويسيسي فأحصل وضعه ويسيبه وناجيبه معنى وأميسي وما قاله إسلام يصل إساء وتكره يطال عبد الله معباس فيلي فقلت وان إسلامينا جميه إلي إيشي بيعي إسامنا الحجون السيد تعالى عيد بنيت صمح بيحو يسائي وبعد رسول الله عليه وسلم يده وقع ميسا لنا ميسا على رأسي ملحي ربجي ثم وقضوا وقصت بإذن هذا السيد علينا بإذن يمه بس سيد ميسا ففصلها وقودي أنا بس سيد السائق في صعائية توجيه صعائتها صعائية الحجي مرغا سيد سيد ربجي فهو حيكي الحجي ميتي إذا أعبك إلا إسكتع لحد المدينة وحاول الواجب معه فرادوا أن يسحوا شيئاً بحاول الواجب معه لذلك صمع يقولون بذلك إلا إستعر كالنبي وصلاه عليه السلام أمر مأواجبه السيء وكل فعل للنبي يجربد عن أمره يشغير واجب المدار فعل كالصلا النبي وأصل ما لنا لكن أمر أولاً محاول الاسسنة ليقاطع أثر وايح هما حبالين ثريا فصلى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال ثم و و و و و و و و و و و و و و و و و و قضى مخا خدي هذا الليل حاكي غتري هذا القمر وصبح هي قام بوقوته كدورت طه صلى الله عليه وسلم فقام يساقو فصلى وروح عت نلعو عذتي خفيصتير و صفوت و هو صبحه دحي و لابد كوديمه صباحه ثم خرجوا بحي صلى الله عليه وسلم خرجوا بحي شيدولاي قل لي صلى الله عليه و كتدي صلاه الصبح و خف لي بدل منك و صوته ونبدو صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مصر ونصاري أبي داني وخسيئي يوم محمد إذا أحبث ونبدو خسيئي في صحيح يترمي في وكا. طرق على فرق وكا فرقنا على وديه قال أحدثنا أبو خريك محمد العرب قال أبو خريك شيخ قال أحدثنا أبو خريك شيخ شافعي انشدت المحجان عربي جبرة ام يزوروا معها ام يزوروا معها وحاولي ام يزورها تقاليه سيح الله تعالى عنه قال يخير الله عليه وسلم يصلي فيك من الليل همينك وتفجر لمنه ثلاثة عشر وضع فضح ايه عبد الله عليه الصلاة والصلاة والصلاة وهي الحديث من المصرح في صيحه وديه قال حدثنا قوتون صعيد غد الرجاء قال حدثنا وضح وك... أفن أبو عوالة بقى إنصر وضح أفن عبد الله اليسر عما تاسع عن زرارة تجنع بأوفا بي في الأوفا عن سعب الرسال العائشة رضي الله تعالى عنها نبي صلى الله عليه وسلم إذا بالليل هايبشي برقنا الصلاة من ذلك أرزها سأودي بأن نوم هرزه أو غرابته أيضا، أو نباته، إنه رأي سوار النغوال، من النهار ما نكين يسكن غير سيد عشرات رجعات، ولا مية صفر عوات، مع ما وتر المعلم معك، أصلا بوتر المعلم من الصفر، وحورتي حطين كتوك بعفمال من لا يصح، واللي يوصل الله سير سير سير سير سير سير سير سير قال لي قام طيب شلون كو برو اسليك ابو ندوي تونس عليه الصلاه عليه السلام حديثه وحديث صحيح وصفه هذا وبي قال حدثنا محمد بن علا قال عبدنا ابو سامح بحي على ابو كرش ابو كرش قال سامح يعني المحصان في شامة فروه في شام يحيى العودي في شام الاستوائي الشياطين سومنا جلست محاولة لقطع مع على الله سلاة ديساء قطتناه يسقطها كفر فرطه رجعاتيه رجعاتيه اللورغ عضام خفيفة أو وفتفضت آجد السلاة الليل ده نيسا يسا سلاة الليل كم ين تالي الجلد سلاة كم ين تالي الجلد يالورغ عضام او كهو غيوه كفر فرانيسا اوه آيات تقريسه خد ده سلاة الليل وحديث في صحيح وصل بقصوى يهين قراءات كلاجدة قوبي هذا يصور هذا صور قمرة أو قصور قوبي إلا في الوالد والحمد لله بعض في قصرا ما يرى بوقوف المرتدي مر يرفع في الكثيرة مر نيسع صلاة في الكثيرة مر يرفع مر يرفع في الكثيرة قراءات في الجد قصو الضبة وحاج شيخ اللي داني في أيهين فالحديث الصحيح ما رفع وبوقوفا وبيفعل وعندما أبي قال حدثنا قطير بن سعيد غمر غجاء عمالك من نورة ما من دار الهجنة قال اسبحي المدري حا وحدثنا إسحاق الموصة الإنساني وقال حدثنا معا قال رسولك هو أيضا قال شخوان قال حدثنا معا قال حدثنا عن عبد الله من الضخرة عبد الله به عن عبد الله مقيس إبن مخرم إيا أخبره وصغره وصغره وصغره أيروار عجز مقال الجهري أنه طارئ الجري، لا مقال ولا تدجري أوان تدجري، أموان أفسر صن أوان أفسر صن، سلعة رسول الله رسولك لسلابي صلى الله عليه وسلم طارئه خير، يا اللي يعني أعطى ديساس أعطى ديساس فقال الله صلى الله عليه وسلم رجعتي لغاية عزيزة محمد حليسه السلام خفيفة تلك فرور لا نكون فرورة ويسرات لنفسي ويحقا قريبه افضماتي نهبا فقال الله عنه عزيزة باويلة ها وتوكيد لفظي وفي <تصفيق> النفس يريد وفي الفؤاد يريد يريد في النفس يريد فقولك ادرجي ادرجي وارجعي ولو تعالى فما صلى في ركعتين لوذا وسبع لولاتي لم يغير صفايها لا يمكن يثير صفايها وكذا يحيي وافر ماشallah رحمة الله وبرحمته شكرا لله سيدنا النبي الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلوا واقولي وصيت ماشallah رحمة الله وبرحمته شكرا لله سيدنا النبي رضي الله عنه ورسوله صلى ثم أوصل المصري وكه فذلك ساعة ثلاثة ثم كفر في تناقض فضحية وقصص وايحي و قال حدثنا اسحا بن موسى قال حدثنا بن علي اسحا قال حدثنا بن علي اللي قال حدثنا امام مالك اي سعيد سعيد المقبري شيخ يونس عبد القريح حفظه الله ابو طاهر ابو رحمه الله و الجوهر الجري وحويا بن سعيد بن سعيد ابو المقبري هذا هو الجرحي هذا هو الراوي صلى الله عل... ابن عبد الرحمن بن عيث و عبد الرحيم بن عبد الرحيم عصي الله أكبر عنه يصابه أخبره و هو رحمه السعيد ربس عساس أنه إله سانه و إله وديه عيشاء ودي. كيف السنانية كان وحيث فراته رسول الله رسول الله سلام فير غلبان البشر وغلبان فقال رحيثني ما كان رسول الله إبا عليه سلام يزيد كيف خردية ا كوروابدار ليجيد في كقليه في رمضان بش رمضان ولا في غيره الغواضاء غيرتي على احدى عشر رجعه قوه ورمضحاته وفجر ويصلي اربع الافر بوتي كجري لا تلهي ويجير على حسهمه وراء جوع وطور هله ضر ثم يصلي اربع الافر بوتي كجري لا تسال هييديده على حسينه وراء جوع وطور هله ضر ثم يصلي ثلاث صلوات جديده فضح واحده او وكونت الصبح اخر يا اخر الصبح صبيكما فتح ويسريا فضح يسريا وخلي جميل لا يسوعي او سياده لدخيسيه السياده لو دخيسينه وليترا ان هل لو تقدروا لكره صلاه لو لي يد ترى تو لي قال يا رسول الله اترى يا رسول الله قال حيث قال وانا اي الله انه تنام راته لكن وانا قلبي اي ري الله قلبي اي يسمعه ايه بلوكاة اي ربكات عصير صح اسأله اسمار في الحاوية ربان اي خير كبير لديك صلى الله عليه السلام كونه جيالين انتباب ولانه اتكره حقوقت ان يصبق اي ساموركا لقدر وانه حضراني الوحاكة يحسو سوريا حدين سنة بخاري وصورة الكربي مصر اللومة ابي دارو صدحنا مسايا اقب سلمي للشم انو خسلينا محبة او مارك المواطع قضانه ازيها دا سور وخورة مسايا سور وخورة ايه الماجح وانا حدينك كطب السنة ايه كطب السكة ومحايا قدنوها انت مصرية هذا امرات ايلك بس انا امرك وحاوية waadan iyo qeybkii wadanka cusaatoon saddex ugu dambayntu sugalada waxay ahay 16 000 waxa ay ku dhigri waxa inta sugalada waxa ay ku dhaway 18 sugalo xagaal ku tagey waanow noobasha la oohsala waxa ay inta adda kale ee kasoo raaca asalka laakiin waxa ka soo xalay 21 iyo 7 la soo وحكي hawlahaasi qol iyo rood male waxa jira talaba qof walba xogaha ka tagi kadii lahayd ma suuma baa weeyaa taasna waxa ka dhigan inuu baarisii muwaqo iyo sawir لو ما ريقل في الموضع في صورها شيخنا ما عكله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتاب يصل إلى الثلاثة التراويح وفتاة مهمة جدا الثلاثة التراويح في حيث ما يقعه يخطر في فاركاس كتاب الثلاثة التراويح ليلها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ياسسي يأنس عليها قطة صلق بألف عراض اوه انت حطاء انت حطاء تسمع تلح في نبكينية نحن نوحي اللي قد صورين يمطمع في الصوت يقول اي صي ولا يفعلينكم يا يا ريشيزة الناس يقولون مقرج وحاولين تقريرهم وفدح سنة كورجان هلين حبا مقرج سنة كده صوت عالك ويا واختيبين الين يا ريش يا ريشيزة الناس يقولون عشر خلاج وانا في فبيط على حد سنة يصحو الموسى لسنة طال على حدّ سنة مع الله على حدّ سنة ما الشهاد بسم الله جبران دار قلي رحتي يا شا الله وحشان هذا على عروة النزير على عثمان يلا وطاعا رسول الله صلى عليه وسلم كان حليست الكيس وكذا بي الليل هم كحد عشرة كذا عشرة كذا حلو يو ترو تيجي تروح يدي واحد يجيب حل بيو تيجي إذا فرق على شقي ليبن إرئي سبلكه من الله عليه وسلم وفيه طالح حديث هو حديث سحير حويال وفيه طالح الحصولي ابو ابو تلمي للرحمه الله طالح في الجامعة ولماذا في السنان ودفاع في السنو الكبرى وحديث من غياء مصر وصوري في تصوحية وفيه طالح حدثنا محمد المصنى العنجي قال حدثنا محمد الضعف الغندر طالح انبارا شكاة بن حجاج العرب من المرغة ساحر من جمرة الحمز بنية رجل من بكتير هنا لعصي عن حنيفة اليمن أنه صلى عوثه مع الله صلى الله عليه وسلم رسولة من قالوا فلما ذكر في الصلاة في الصلاة بمرك قالوا الله أكبر ذو الملكوتي والكبرياء والعظمة الله هنا أكبر وين؟ ذو الملكوتي أنه وصاحوة ممكن ويحاول عودة والكبرياء ويددة والعظمة ويددة قالوا خيري ثم البقره تصوره البقره في الركعه الاولى وقالوا كوكو ليسوا لاخذ القياده فاليديسه حق دلاله با وقالوا هيا قولوا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع راسه بنحسوله خرصا الله عليه وسلم وكان اليوم في كدو وقالوا هيا قولوا لربي الحمد ربي, ربي الحمد ربي الحمد فمسجد دعو سجد فكان السجود وحل لحظه دياين ثاني في الوقت دو وقالوا سبحان ربي الله سبحان ربي الله فنظر فرفع اسم اليسر صوابي فكان ما دون سجدتي لمن سيرت ودحيت فدقات اوه مخوي سجود السجود وحده وكان يقول ربي لي رب الله ربي لي حتى قرأ الله وحري البقره سوره البقره ورا والمثول البائده فانتقض فدريس بن بريه فدريس بن جسي بن عفريه وخارما وعزي وذي قال حدثنا ابو بكر انه الناصح البصري قال حدثنا عبد عبد الوارث قال واسع بن مسلم عن الموقد عن عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات الق아요 بالقران قراءه من اليسر حول اي جهه ضقوا هذه اعاد سعيد علم الى ان تصديهم انهم الىك وانت توقرهم فالا كان فالعزيز الحكيم يا هلية. اذكر لي هو صحيح في جميع احصاء النصيحه يا ري وبارك الله تعالى في تقريري استزرتي تخريجي والله وعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه شاء الله تعالى اذن ويحضر في ساعه في صار راح غريبه شاء الله فردا سوى ان شاء الله ثغالكم شاء الله بريه الله